موقع رياض القرآن يقدم. أعود بالله سميع العين من الشيطان ضارع من همزيه ونفخيه ونفته بسم الله من كل شيء يؤذيك من شر كل يد نفس نوايا حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيدك بكلمات الله التامة ربنا خلق اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الله العظيم رب العرش العظيم ان الله العظيم رب العرش العظيم ان الله العظيم رب العرش العظيم ان الله العظيم الله رب الله رب العرش العظيم أي اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس 第三 بالباس الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب الباك واشف أن تشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم بارك عليه وأذهب عنه حر العين وبردها ووصابها اللهم صل وسلم على محمد وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الفردوس الإسلامية بالرياض هاتف وفاكس صفر واحد أربعة ثلاثة واحد